وهو السميع العظيم بل قالوا أطغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعب فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم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 ذُب سَنَاء اذا هم منها يركضون لا تبقوا وارجعوا الى ما اسرفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسالون قالوا يا ويلنا ان كنا ظالمين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 إني إلىهم من دونه فذلك نجذيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أ ولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقنهما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 وما جعلنا لبشر من قلبك الخل أَفَإِنْ مِتَفَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَإِذَا رَأَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيَّا تَخْذُونَكَ إلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُم بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِن عَجْلٍ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 ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهدئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل مَن يَكْلَأُكُمْ بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون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 شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين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 قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهم وأنا على ذلك من الشاهدين وتَّلَّاه لَأَكِيدَ أَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ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 قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بأدلهنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا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 أفلا تعقلون؟ قالوا حرقوه وصره آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم.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 ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم ثوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين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 وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون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 وأتيناه أهله ومسلهم معهم رحمة من عندنا رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذالكفل كلهم من الصالحين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 وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِ فَرْدَهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِ فَرْدَهُ وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِفِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زُوْجَهُ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا, ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحطنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا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 كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لتعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون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 إن هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردون وكل فيها طالبون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون